استووا اقيموا صفوفكم واعتدلوا ويسووا صفوفكم السد الخلل الله اكبر الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح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 وعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منا فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركا فدعوهم فلم, لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون أن رفض النون أنهم مواقعوها ولم يجدوا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا ويستغفروا ربهم, ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا